ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم ألا لو تعلمون علماً يقين لترون الجحيم ثم لترونها عيناً يقين ثم لتسألن يومئذ العلم